الحج أشهر معلوما فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاب التقوى واتقون يا وعليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أقضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن أفيضوا من حيث أفاض الله والتغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 لهم نطيب مما كتبوا والله تريع الحساب